مع القرآن نحيا بانسجامي وإشراق يفيض على الدوامي بذكر الله نرقى في سماء ويهمي النور من فيض التسامي مع القرآن ترتيل وذكران به الارواح تصفو كالغمام به الارواح تصفو